القارئ محمد مشافي سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين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 فبشره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا, فقالوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ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 قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين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 يُرِيدُ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ إِلَّا أَنْ تُغْنِيَ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ربكم قيل ادخلوا الجنة قيل دخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ اللَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 "'Sبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون "'وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون»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 ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا دريتهم في الفلك المشحون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِنْ مَرْزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَ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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون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 ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 وما علمناه الشعر وما يضغي له إنه وإلا ذكر وقرآن مبين ليُذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ليُذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُ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 فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه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 توقدون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم